بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن يتبع هداه ثم أما بعد نحن الآن في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهذه السنة السادسة شهدت حدثا عظيما اثر تاثيرا بالغا في الدعوه بل وكان لهذا الحدث اثار عظيمه في استقرار الدوله واستتباب الأمن بها هذا الحدث هو صلح الحديبيه فبهذا الصلح استتب الامر المسلمين في مدينتهم وتطلع المسلمون إلى تصفية الوجود اليهودي في بلاد الجزيرة العربية الوجود اليهودي في الجزيرة العربية كان مرتكزا في المدينة المنورة وكان أيضا في وادي القرى ووادي تيماء وأخطر هذا الوجود كان بخيبر هذه مناطق التواجد اليهود. هذه أمناطق تمتاز بوجود المياه وعندما نقول مياه اذا هناك زراعة وهناك راعي وهناك حضارة وهناك مال وهناك تجار. أما إذا لم يوجد الماء فإن هذا المكان يكون قفرا لا يصلح للمعيشة والمعيشة فيه تحتاج إلى جهد جهيد وشرف من العيش لا يطيقه اليهود اليهود يريدون النعمة ويريدون الراحة يريدون المزاج ولذلك يتواجدون حيث مواضع القطش ونزول الماء وينابع فهذا وتواجدهم المدينة بها حدائق وبها زراعات وبها مياه إذن بها زراعة وبها تجارة وبها رعي إذا يوجد اليهود كذلك الأمر في خيبر ووادي تيماء وادي اسمه وادي وادي تيماء ووادي القرى دي أماكن تواجد اليهود لغاية السنة الخامسة تم القضاء على التواجد اليهود فيه المدينة منورة وكان آخر تواجد لهم كان موجود في ديار قريضة في اسفل المدينة وكان القضاء عليهم قضاء مريعا مروعا مريعا مروعا قتل منهم عدة مئات إعداما بالإعدام تم إعدام عدة مئات من فرسان ومقاتلي بني قريضة ولذلك دب الرعب في قلوب يهود الجزيرة وبدأوا يحصنون بلادهم ويعدون العدة لمنازلة المسلمين هم يعلمون أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيقاتلهم إن اجلا أو عاجلا فلما تم تصفيه الوجود اليهود في المدينة لم يعد إلا الوجود اليهود فين في بني خيبر أو في خيبر وما وراءه تحصنوا وتترسوا وبنوا القلاع وحصنوا بلادهم بالأسوار وكثروا فيها المؤنة وجلبوا العبيد وسلحوا أنفسهم وكثروا أحوالهم ليواجهوا زحف المسلمين المترقب ولكن لا يمكن المسلمين استراتيجيا أن يحاربوا اليهود والمشركين في أن واحده ما ينفعش يفتحوا جبهتين للقتال واحد لأن القوة العسكرية المسلمة في المدينة غير كافية لملاقات اليهود والمشركين في وقت واحد ليه؟ لأن اليهود يستطيعون حجد كل يهود الجزير يعني إذا هاجموا خيبر يمكن أن يتم حجد كل يهود المدين وإذا هاجموا قريش يتم حجد كل المشركين في الجزيرة. يعني المشركين يمكن أن يحشدوا عشرة ألف مقاتل كما حدث في القندق واليهود يمكن أن يحشدوا قريبا من هذا العدد والمسلمون أكبر حجد حشدوه أكبر حجد حشدوه عند فتح مكة وقبل فتح مكة أكبر حجد كان ثلاثة ألاف في غزوة الخندق إذن الغايد السنة السادسة أكبر قوة عسكرية حشداها المسلمون ثلاثة ألاف فلا يمكن بهذه الالاف الثلاثة مواجهة عشرات الآلاف من اليهود والمشركين طيب ولذلك ما هو الحدث الذي ما هذا الطريق للدولة الإسلامية بقيادة نبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقاتلة اليهود واجتثاث شافتهم والقضاء عليه ما هو ذلك الحدث من يعرف يرفع إيده ما هو الحدث ها صلح الخديبية صحيح. صلح الخديبية هو ذلك الحدث الجلل الذي مهد الطريق وجعله مفسوحا واسعا أمام جيوش المسلمين لتدك بقوتها حصون اليهود وتجتث وجودهم في بلاد العرب. كان صلح الخديبية في شهر ذي القعدة من السنة. السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والكلام طويل جدا في صلح الكذيبية ولكن سنركزه في نقاط عدة النقطة الأولى خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكذيبية وعرضه الصلح وسنرى في هذه النقطة ملمحا عظيما من ملامح النبوة ودلاله عظيمة من دلائلها خرج النبي صلى الله عليه وسلم في خمس عشرة مئة وقيل في أربع مئة, مئة من المهاجرين والأنصار وكان معهم الهد الهدي اللي هي النوق ونحوها التي تذبح التي تذبح يأخذها المحرم ليذبحها قربانا إلى الله عز وجل يريدون بيت الله الحرام إذا الصحابة خرجوا كانوا 1500 أو 1400 يريدون بيت الله الحرام إذا ليس معهم سلاح إلا السيوف في جر بها ليس ماهم بيض ولا تروس ولا دروع وليس ماهم خيل وخلبلنا من كلمة إيه خيل قلت لكم مرارا بأن الخيل في الحروب القديمة تعني سلاح المدرعات والمجنزرات في عصر حديث ها؟ إذن سلاح الفرسان ده يعني سلاح خطير جدا في الحرب فخرج المسلمون ليس معهم إلا سيوف فقط في جرابه لأن معهم لا بيض ولا تروس ولا دروع ولا رماح ولا فرسا ولا أي شيء. إذا لا يقصدون القتال، بل معهم إيه؟ معهم الهدي يريدون بيت الله الحرام. فلما كان ببعض الطريق أتاه عينه، وذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسير مسيرا إلا يبعث بين ذيئه المخابرات. المخابرات الإسلامية بترسل طريق وتدير المعلومات. كان فرض المخابرات الذي يتحسس طريق ليوافيه بالمعلومات هو بديل ابن ورقاء الخزاعي طب ولماذا الخزاعي لأنه من خزاعه حليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره أن قريش قد جمعت له وهم مانعوه وصادوه عن دخول البيت إذا كإن قريش برك اجت لها معلومات إن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ للأمر عدته وأهبته يريد بيت الله الحرام. قالوا لا هنمنعه فتجهز لمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين وإن قريش قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم كم سنة حرب كم سنة سادسة يعني ست سنين قتال قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلو بيني وبين الناس نعم العهد مدة سلم بيني وبين قريش فإن أظهر يعني إن ظهرت في هذه المدة على بلاد العرب فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا جم يعني السراح يعني أعمل عهد صلح بيني وبين قريش ويسيبوني بيني وبين الناس بقى يسيبوني حتى ادعو الناس الى دين الله عز وجل فان اظهرني الله على الناس اذا هم في خيار اما ان يدخلوا فيما دخل فيه الناس من دين الله واذا لم يدخلوا في دين الله فهم في عهد وصلح مفيش قتال يسريخ من عد القتال فقد جم اي استراحوا ولا ينفذن امر الله ولا ينفذن أمر الله فقال بوديل سأبلغهم ما تقول سأبلغهم ما تقول طيب انطلق بديك برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام أشيروا أيها الناس عليه أيها الناس أشير عليه فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلنا احنا ذهبنا إلى البيت لا نريد قتالا نريد طاعة لله فمن صدنا قاتلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امضوا على اسم الله فمضوا حتى نزلوا بأقصى الحديبية دبئش ما بين مكة والمدينة سمى القدعبية فشرب الناس البئر. انظر ما إلى ملمح النبوه هنا بئر فشرب الناس البئر، أي شرب ماءه بحذف المضاف شرب الناس البئرة أي شربوا ماءه أي حتى لم يدعوا فيها قطرة ما فيش ولا قطرة ماء في هذا البئر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بإناء من ماء فتوضأ ثم مضمض ودعا ثم صبه في البئر فجاشت لهم برجي حتى سقوا جميعا الـ 1400 أو الـ 1500 لم يجدوا قطرة ماء شربوها كلها فدعا بينا من ماء فتوضأ فتمضمض وتوضأ فيه ثم دعا ثم أفاض الماء في هذا البئر فجاشت فجاشت هذه البئر لهم برجي حتى سقوا جميعا فكان ذلك علما من أعلام النبوة وذليلا من دلائلها قريش عندما نزل النبي عليه الصلاة والسلام بأسفل الخليبية أي صار قريبا من مكة راسلت قريش النبي صلى الله عليه وسلم وننتبه هنا إلى مسألة إخواني أن النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل الحرب النفسية. هتقول لي فين الحرب النفسية هون؟ من أخطر الحروب الحرب النفسية. أهل قريش كيف يحشدون الحشود ضد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أهل قريش مشهورون عند العرب بأنهم أهل البيت وحماته. أهل البيت وحماته. وهم لا يمنعون أحدا من بيت الله. ولذلك تعظمهم العرب اذا من أهل الدين عند العرب من المتدينين عند العرب من هم أهل قريش فلما المتدينين يقول للناس يا ناس تعالم نحارب محمد الرجل الصابق عندنا ده الناس كلامه. يسمعوا كلام يسمعوا كلام فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج من غير عدة قتال يعلم أنا رجل مسالم هو أنا رجل مسالم وأنا رايح علشان أطف البيت ومعايا البقر والشاء والغنم اذا راجل لا يريد قتالا راجل مسالم لا يريد قتالا بل يريد البيت الذي تعظمه العرب اذا لو منعت قريش النبي عليه الصلاة والسلام ايه اللي يحصل الناس كلهم هيغلطوا مين هيغلطوا قريش إزاي ان أنت تمنعوا الراجل ان هو يروح بيت الله الحرام هل هو ذهب لقتالكم لا حشد لكم؟ لا تسلح لكم؟ لا أم كان عمل إيه؟ جاي مسالم ومعه الهاد إذن لماذا منعتموه؟ إذا أنتم ناس متشددين بقى إذن أنتم عاوزين تدخلوا البيت إلا على مزادك لا مش نافع هذه دي والعرب أهل شجاعة ولا يحبون الظلم دي عادة العرب كده اتباحوا ما تظلموش. فانظر بقى إلى ترتيب النفع والسياسة الحكيمة وانتهاز الفرص وعدم تفوتها والضغط النفسي على المشركين المشركون فهموا هذه المسألة عرفوا آه يريد أن يوقعنا في الحرج. طب قبل ما يجي مكة ونقع في الحرج أردت قريش أن يتحل المشكلة دي زي مشكلة العالقين كده في المعابر على الحدود سموهم مشكلة العالقين برضك النبي صلى الله عليه وسلم عمل لقريش اشكال جاي من غير سلاح وبين ايده الهد ويعلم يا هو احنا مش عاوزين قتال احنا عاوزين ندخل بيت الله الحرام الكلام ده فيه غلط مش فيه غلط ومن هنا بدات محاولات قريش لصد النبي عليه الصلاه والسلام سلميا عن دخول مكه ازاي ارسلوا له الرسل للتفاوض ما ينفعش كلام ومن هنا كانت الرسل القرشية تأتي النبي عليه الصلاة والسلام للتفاوض معه حتى لا يدخل مكة. لما نقل بديل رأي النبي عليه الصلاة والسلام رات قريش أنه لابد من منع النبي عليه الصلاة والسلام. أرسلت كثير من الفرسان منعت ولكن لم تحارب لم تحارب وارسلت قريش عروة ابن مسعود وارسلت قريش عروة ابن مسعود الثقفي فأت النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه عروة بن مسعود الثقفي كان له قصة مع المغير بن شعبة وإيه العلاقة بين الاثنين إن المغير بن شعبة ثقف أيضاً من ثقيف، وهذا الرجل عرو بن مسعود ثقف أيضاً كان من ثقيف. كان المغير بن شعبة أتى الاثنين في الجاهلية وطافش. من اللي دفع ذي بتاعتهم؟ من عرو بن مسعود. إذا المغير بن شعبة أتى الرجلين وطافش وراح عند النبي صلى الله عليه وسلم. من اللي دفع ذي القتيلين؟ من عرو بن مسعود الثقفي. اللي هو أرسلته قريش وكان من دهات العرب وحكمائه يا عروة روح لمحمد وشوف الإصطر بتاعته وتكلم معه أتى عروة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه وكان المغيرة ابن شعبة قائما بالسيف قائما بالسيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السيف كده بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عروة يكالف وسلم فكلما كلام النبي أخذ بلحيه رسول الله يعمل إباء المغيرة فكان يضرب يد عروة بكعب سيفه بقائم السيف السيف بتاعه يتعوي أم, أم خبط يده كذا انزع إيدك من لحية النبي صلى الله عليه وسلم فكلما فعل ذلك نظر إلى المغيرة حتى قال من أنت أنت الذي قتلت القتيلين شان بقى عرو بن مسعود اللي انت قتلت الرجلين ها يعيره بذلك ثم ان عرو بن مسعود قال بعد ان نظر في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الى قريش قال فوالله ما تنخم النبي صلى ما تنخم نخامة الا وقعت في كث رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم النفل السلم دي بقى صورة بصورة الصحابة مع النفو السلم النفو السلم لو تنخم ما ترعش على الأرض فيسعادت من ابتدر نقامة النبي عليه الصلاة والسلام ليدلك بها وجهه وجلده وإيه كمان وإذا أمرهم ابتدروا أمره أول ما يطلب أي حاجه كلهم سمع وطاعا وإذا توضع كادوا يقتتلون على وضوءه الوضوء الماء الذي يتوضأ به وإذا تكلم خفض أصواتهم عنده وما يحدون إليه البصر تعظيم الله وما يحدون يحدون البصر يعني عينهم في عينهم كده دي مسألة برضك مهمة جدا يعني الحين تبقى الواحد عينه لا كانوا لا يحدون البصرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عروة بعد أن رجع إلى أهل القريش قال لهم يا قومي والله لقد وفدت على الملوك وفدت على الملوك وفدت على قيصرة وكسرة والنجاشية والله إني رأيت والله إن رأيت إن هنا هي النافية بمعنى ما؟ والله إن رأيت أي ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا والله إن تنخم أي ما تنخم نخامة إلا وقعت في كث رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم, وإذا أمرهم ابتذروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوء، وإذا تكلم خفض أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيم له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فقبلوها. خطة رشد لصلح بين بينكم، وتخلو بين وبين الناس، فإن أظهرن الله على الناس ودخل الناس في ما أنفه، بالخيار. وإن ظهر الناس علي فقد استرحتم منه خطة جميلة جدا هذا رشد. رشد وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها قال الرجل من بني كنانة بني كنانة هؤلاء كانوا من أشد الناس تعظيما لبيت الله أول ما سمع إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتى من غير سلاح ولا قراء ولا يريد قتالا وانما يريد البيت وبين يديه الهدي تعظيما للبيت وتخفينا له قال ذلك الرجل دعوني آتي فاسويني برضك إيه؟ اعمل جولة إذا هناك مفاوضات هناك رحلات مكوكيه بين مكة والحديبية مكة حيث رأساء قريش والحديبية حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل مني كمانا قال دعوني حتى أتيه فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا يعلمنا الفطنه إن المسؤول لابد أن يكون فطنا وكيف يدير الأمور لصالح الدعوة إذن الداعي الله رجل لابد نود أمور كلها يديرها لصالح الدعوة بالضبط زي ربان السفينة لابد أن يوظف كل الأجواء لصالح الرحلة البحرية التي يمخر من أجلها عباب ذلك البحر كذلك النبي عليه الصلاة والسلام بص وجد هذا الرجل من كنانة وهو يعلم أنهم يعظمون البيت وأنهم أهل ديانة فقال النبي عليه الصلاة والسلام البدنه فابعثوا له البدنه يعني ايه يعني يعني اظهروا البدنه البدنه ديت منصوبه على فعل محذوف والتقدير اظهروا البدنه اظهروها ما تخلوهاش في الخيام والحظائر لا طلعوا الجمال تصور بقى لا. الجمال والغنم والش ده كله يوم طالع بقى رجل وجاي شاب جمال وشا وغنم وده كله فعلم أن هذا, أن هذا هو الهدي قال فابعثوا له فأرسل الصحابة البدنة واستقبله الناس يلبون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك شبأ الجمال والبقر والشاو لبيك الله طبعا 1400 1500 وبعل صوتهم بلبهم الرجل يعمل بها خلاص سبحان الله فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت شو بقى الترتيب النبوي تشغل بالفعل ضربات استراتيجية وانتهاز راشد الفرص ده الإنسان المسلم الراشد ما يضيعش اي فرصة أبدا لكن ما ضيعش الفرص لصالحه لا لا يضيع الفرص لمصلحة دينه لأن دينه عز إليه من نفسه طيب قريش ما عجباش الوضع ده لما رأي رح لهم قال لهم انتقوا الله ثلاث جايين بعظم البيت وسمعتهم بنفس بيلبهم ورأيتهم يجلبون الهدي وليس لهم سلاح فلماذا تصدونهم قال طب قعد انتبع ما تنفعش انت او فارسل القراشيون الى النبي صلى الله عليه وسلم مكرز بهذا الضبط مكرز ابن حفص مكرز ابن مكرز كان رجل مناور ورجل فاجر مشهور في الجاليه بالفجر مكرز ابن حفص فلما اشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر شو بقى التقييم للرسل التقييم للرسل لما حد نورك أو فوضك لابد يقول لك رأي في هذا الرجل ده رجل من بني كنانة وإنهم يعظمون الهد فابعثوا له فأرسل الصحابة له الهد واخذوا يلبون ده ينفعوا كده طيب هذا الرجل مكرز ابن حفص رجل فاجر إذا العبارة والأسلوب يكون يختلف فأخذ يكلمه النبي عليه الصلاة والسلام وبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل ابن عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سهل لكم من أمركم شو بقى الاستبشار سهيل ابن عمر سهيل فيها معنى السهولة أول ما شاهد سهيل الدرج الفاجر لومين مكرز فلما جاء سهيل قال لقد سهل لكم من أمركم فقال سهيل على طول هاتي فاكتب بيننا وبينكم كتابا رجل عشان يخلص لعمل مفاوضة والحاجة بقى. أول ما دخل قال يلا هات يا محمد كتاب نعم الصلح بيننا وبينك على طول برضك وهذا من يعني من بركة الاسم الحسن سهيل إذا في سهولة لا تكلم ولا نبي تكلم ولا مفاوضات ولا أي حاجة أول ما جاء هات يا محمد كتابا. فاكتب بيننا وبينكم فدعا النبي عليه الصلاه والسلام الكاتبه فقال النبي عليه الصلاه والسلام اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هنا وقفه مهمه جدا من الذي امر بالكتابه سهيل ولا النبي صلى الله عليه وسلم من الامر بالكتاب والكاتب لما كتب كتب بامر النبي ولا بامر سهيل وهذا دل على, ما... على علو شأن النبي صلى الله عليه وسلم فالمستطيع بالأمر إنما فعل ذلك لقوته وهذا دل على أن الضعف أخذ مبلغه من خريش يعني لو في هناك مثلا دولة زي زائر وأمريكا وهي دوله مفاوضات من اللي بيكتب البنود ومن بيملي الشروط بتاعته من أمريكا ده بس عشان أبقى لكم المثال يعني كذلك النبي عليه الصلاه والسلام دولته دولة كبيرة مكة أين هي مكه مكة وادي بين هضاب قريش أو قريش واد بين هضاب مكه وشعابها دورها متناثره هنا وهناك بينما الدولة الإسلامية دولة ما شاء الله ممتدة ممتدة وهناك قبائل عدة دخلت في طاعتها إذن القوة والملعكات لمن؟ للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم وعلى فكرة كل السياق ده موجود في كتاب البخاري في باب الشروط وباب المغازي والجهاد ف ولكن انا جزاته حتى يكون هذا يعني ارجى للاختصار فلا ناتي بسياق اطول من هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم وهذا مشروعية ابتداء الكتب وغيرها ب بسم الله الرحمن الرحيم اول ما تفتح كتاب ما تدعيش اوله بسم الله الرحمن الرحيم اعلم انه لا بركه فيه لذلك العلمانيين القوميين الناصريين الاشتراكيين الامبراطيين ده كل الهم التقيل ده كله دول كلهم عمرك ما تلاقي الكتب بتبدا باسم الله الرحمن الرحيم هات كده العبقريه كده عبقري محمد للعقاد ما مفيش بسم الله الرحمن الرحيم هات هات حاجات النبي لهيك ما تلاقيش اول بسم الله الرحمن الرحيم هاد كتب ضاح حسين بلا استخدام على هامش السيره شوف على هامش السيره ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وغيرهم كثير كثير كثير إذا يكتبون في الإسلام وجعلون من أنفسهم مفكرين إسلاميين زعموا ولا يصدرون كتبهم ب بسم الله الرحمن الرحيم شوف النبض صلّى الله عليه وسلم يقول كتب إيه أكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل أم الرحمن فوالله ما أدري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب كما كنت اي كما كان قومك يكتبون النبي صلى الله عليه يعمل ايه ودي برضك من الادب الجليل من الادب الجليل ان انت تفوت ادنى المصلحتين لتحصيل ايه اعلاه لو النبي اصاب لا اكتب باسم الله من تشكاتب طيب بقى طبريكم بقى خلاص صد الموضوع طب لما يتوضّع الموضوع، هيترتب عليه إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يستطيع القضاء على الوجود اليهود اثنين، لن تستطيع الدعوة أن تتحرك خارج الجزيرة العربية، لن يباد صلح دبيا. النبي صلى الله عليه وسلم راسل الملوك والأمراء في الأفاق، راسل كسرى وقيصر والنجاش والمقوقس وملك عمان والبحرين واليمن، يعني راسل ملوك العالم في ذلك الوقت ودعاهم جميعاً. إلى طاعة الله عز وجل والدخول في الإسلام في في هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعوث وسرايا ما يقرب من عشرين عمل عسكري في هذه السنة اللي حصل فيه صلح هذيب عشرين عمل عسكري سرايا وبعوث سرا في سنة يعني معنى ذلك ان في كل شهر حوالي عمل أو عملين عمل أو عملين عمل أو عملين, عمل أو عملين. عسكريين أعمال عسكرية متلاحقة ربما هذه الأعمال المتلحقة لتدريب المسلمين على القتال ولترتفع عندهم الروح المعنوية حتى إذا ما هجموا خيبر لا يجدون فيها ضعفا ولا ركاكا ترتيبات عظيمة جدا وتشعر أن نفا سلم عقلية في قيادة الأمة وفي إدارة الأزمات وفي مواجهه الصعاب صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم إذا تفويت ادنى المصلحتين ليه لتحقيق اعلاها ودي مساله عظيمه ودي مسألة عظيمه قال الله ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم راجل ملحد او راجل بيعبد مثلا الصرصار لو قلت له الصرصار ده هو حقير بيضرب بالنعال فيموت ولا قيمه فيه ممكن يقول لك ما العم مش عارف إيه وإلهة صفة ونعته ونعت وصفة إيبع شتمت الصرصار فشتم هو اله رب العالمين لا خلاص ما اشتموش يا سيد ما اشتموش لا اشتموش ولذلك من الأشياء العجيبة جدا كل سنة بيقتل في الهند عدة الاف انت عارفين ليس يا أخواننا بسبب إيه بسبب البقرة المسلمين في قرية وفيها مسلمين وهندوس الهندوس بيعبدوا البقرة من دون الله يعني لو بقرة مثلا مرت في أي مكان كل يوم ساجد للبقرة تجد رجل مثلا عالم فضاء أو بتاع مثلا صواريخ وبتاع ما إلى ذلك راكب عرضية أول ما يشوف البقرة أم وقف في جنب ونازل يوم ساجد للبقرة اه بقى لو بقرة دخلت عند أي حد وعمل فيه ده انتم عارفينه ده ده يعتبر كرم كبير جدا وده يعني بركة ربانية فيجي المسلمين في عيد الاضحى يوم عمل بقى يوم دبحين البقر فيثور عليهم الهندوس فيذبحون المسلمين قدام كل بقرة خمسة مسلمين يذبح أنا أرى بأن هذا الأمر ينبغي أن يعدل يمكن المسلمين إن هم يذبحوا الشاه والغنم يمكن ويمكن المسلمين كما يحدث هنا احنا شفنا هنا الخرفان الاسطرال اللي هي الزعرة من غير ديول دي وارخيص طبعا المنع المسلم في الهند مثلا يثورده الخرفان الاسطرال يثورده مثلا الخرفان والنعاب من السودان او الصومال او هنا وهناك حتى لا يذبح المسلمون فان حرمة المسلم عند الله تعالى اعظم من حرمة البيت الحرام يعني دم المسلم أعظم قرمتنا عند الله من البيت الحرام يعني لو في هناك واحد سيقتل ويتهذي الكعبة إيه اللي حصل لا تتهذي الكعبة ولا يقتل ذلك المسلم سبحان الله تعظيما لي يا أخواني تعظيما لدم المسلم يعني أنتم أيها المسلمون دماءكم عزيزة وأنتم يعني, يعني في قوة وفي منع عظم جدا ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري لا يقتل مسلم بكافر لو في مسلم قتل كافر لا يقتل هذا المسلم بهذا الكافر لا يمكن أبدا لا يمكن لا يمكن أن يقتل مسلم بكافر لأن دم المسلم عزيز بينما دم الكافر دم يعني حقير لا قيمة له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم سهيل بن عمر قال اكتب باسمك اللهم فوالله ما ادري من الرحمن اكتب باسمك اللهم الذي كنت تكتبها انت وقومك فقال المسلمون والله لا نكتبها الا بسم الله الرحمن الرحيم المسلم بقى لا هل اكتب باسم الله الرحمن الرحيم طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم طب المسلم عملوا ايه؟ ما ينفعش كده يا رسول الله ودي يكلم كلمة ودي كلمة ودي كلمة النبي قاد كله يسكت ودي وده تعظيم بقى ده تعظيم دلوقتي نقول للناس الشيء فلان من سنة يا أخي يعني لو ما عملنا هاش يعني اتهد الدين عملنا كل حاجة إلا ديت والصنف الثاني يا أنت شفت النبي الصنف الثالث يقول لك مين أدرك تدي سنة تقول له ده مضيف البخاري يعني ايه يعني البخاري ده هو قرآن صنف رابع يقول لك وما طب ما مجلس البخاري هو اللي ايه هو اللي كتبها شوف الجانب لو في واحد عالم بيكلمك بتقدر تتحاور معاه لكن لما واحد يقول لك هذا الكلام هتقول له إيبقى انت مطلوب تديره محاضرة في ترجمة البخاري وتديره محاضرة في كتابة الحديث ومحاضرة تلتة في تدوين الحديث ومحاضره رابعه في كيفيه وصول العلم إلى الائمه ومحاضره خمسة في العلم هل هو سماوي ولا كتابي ومحاضره ستة في كتابه الحديث النبوي ومحاضره سبعه في اهميه الاسناد وانه من الدين ومحاضره سبعه ولا ثمنه في مسائل الجرح والتعديل ومحاضره ثمنه في أقوال اهل العلم في الكتب وما إلى ذلك طب كل محاضره لو ساعه فعشان تفهمه المساله دي عاوزوا 8 ساعات كلام ومن ادراك انه بعد 8 ساعات هيفهم كلامك ولذلك مكالمه العلماء واهل العلم افضل بكثير من مكالمه الجهال المسلمين قالوا مش كاتبين الا بسم الله الرحمن الرحيم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم النبي صلى الله عليه وسلم قال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 فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام والله إني لرسول الله وإن كذبتموني يعني حتى لو قلت هذا الكلام إني رسول الله وإن كذبتموني أكتب أيها الكاتب محمد بن عبد الله فقضى إيه القضاء أن تخلو بيننا وبين البيت فنطوف به فنطوف به نطوف منصوبا بأداة محووفة فنطوف به. قال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخينا ضغطه ضغطة الضغط أي أي قهرا وذلا يعني لما, لما نعمل بقى العهد ذه ونكتب فيه إن إحنا تخشوا مكة هذا العام الناس كلها تقول وبقى إن إنتم زلتون وقهرتونا واحنا خضعنا له والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطه ولكن ذلك من العام المقبل بلاش السنة دي وتعالوا السنة القادمة طيب النبي صلى الله عليه وسلم وافئ وافئ لو فيه هناك إخواني مدرسة فيها 1500 تلميذ وعوزين الطلب دولة يركبوا عربيات علشان ودوهم رحلة هيعملهم ايه؟ هيخلصهم يجيبوا الكتب والكلاريس وفتاحوا الشنط في الشنط ويفل الشنط ويلبس الشنط ووفوا طوابير وتنحرك الطوابير لتركب السيارات المسير ممكن تأخذ فئة قدئة ممكن تأخذ ساعة زمن ساعة زمن دول الناس على سفر طويل وعدد كبير فالتجهيز للحركة يأخذ وقتا والمسافة كبيرة عدة مئات من الأميال يبقى يعني يبقى احنا كده نقطع المسافة الطاولة دي عشان نعمل عمره ونرجع الثاني بغير ما نعتمر لا ما ينفعش المسألة دي ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رضى بذلك وكثر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون العمر سنة ليه السنة المقبلة فقال سهيل شو بقى الشرط الجايل كمان يبقى السنة ده ليس عمر يا محمد والسنة الجاية تبقى العمر يبقى أول حاجة تشعر بأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى لسهيل ما يريد وعلى فكرة سهيل بعد ذلك سيتأثر بهذا الموقف النبي صلى الله عليه وسلم يا يعني حاجة عظيمه جدا عظيمة جدا هو لما يكون لين بين يدي سهيل هو في الوقت نفسه دعوة لمن؟ لسهيل عندما يكون لينا لسهيل في الوقت نفسه دعوه لمن؟ لسهيل ولذلك أسلم سهيل وحسن إسلامه وصار من الصالحين وصحر بعد ذلك سهيل حسن إسلامه ليه؟ يعني وجد رقة وسلم وسهولة وبساطة وعظمه النبي عليه الصلاة والسلام بلاش؟ بسم الله الرحمن الرحيم بلاش الرحمن الرحيم خلاص باسمك اللهم هذا ما قاض عليه محمد رسول الله لا بلاش رسول الله يبقى خلاص محمد بن عبد الله طب نعتمد عمر السند لا بلاش السند خلا سند ماشي يا سهيل طيب اضاف سهيل شرطا قاسيا هو ايه انه لا ياتيك منا رجل وان كان على دينك الا رددته الينا صار جدا إبأي واحد يجيلك محمد من قريش حتى لو مسلم تردوا لنا تردوا إلينا قال المسلمون سبحان الله ده بقى إيه قال المسلمون سبحان الله وشوفوا يخواننا المسلمين تحركوا وتعجبوا في عدة مواضع في بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحان الله مش كده وفي هذه قالوا سبحان الله قالوا سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلمة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك أجاز ذلك كيف أجاز؟ ستأتي قصة عملية ممتازة جدا وهي النقطة الثالثة مجيء أبي جندل الجندل في اللغة بمعنى الصخرة الجندل في اللغة بمعنى الصخرة واستعير العلم من هذا الاسم والعرب تسمي ابنائها بأسماء البيئة سواء أسماء الجبال أو الصخور أو الحيوانات فنجد من اسمه حمار ومن اسمه جحش ومن اسمه جندل وغير ذلك ومن اسمه جبل ومن اسمه سهل ها؟ ومن اسمها ضبية ها ومن اسمها أروة فكل هذه اسماء مأخوذة من البيئة العربية من هو أبو جندل أبو جندل هذا ابن سهيل ابن سهيل ابن عمر اللي أبوه اللي هو إيه اللي بتفاوض عن المشركين هنا بقى التطبيق العملي لبنود الاتفاق اذا هناك اتفاق ولسه ما وقعش ولا القادة المشكلين وقعوا اللي بيسموه الاتفاق بالاحرف الاولى في البروتوكولات السياسيه بيبقى هناك جولات تمهيديه وبعد الجولات التمهيديه بيبقى في هناك جولات لصياغه الاتفاق وبعدين بعد ذلك الزعماء يرسلون المبعوثين الخاصين أو وزراء الخارجيه لاتفاق على على رأس الحروف اللي هو اللي بيسموه الاتفاق بالحروف الأولى فلما تم الاتفاق بالحروف الأولى ياتي الزعمال للتوقيع إذا ثق تماما إن أي معاهدة بتحدث كان بذفد أو أسلو أو ما إلى ذلك سبقتها مفوضات ولكنها مفوضات تحت التربيزة بيسموه مفوضات تحت المائدة إذا هناك ما فوق المائدة وهناك إيه ما تحت المائدة. لا يعلن عما تحت المائدة، وإنما يعلن عما فوق المائدة. إذا نحن الآن لازلنا في الاتفاق بالأحرف الأولى. أبو جندل هو ابن سهيل ابن عمرو وكان قد أسلم في مكة، وقد أذاقه أبوه. العذاب أصنافا وألوانا وسلط أبوه عليه سفهاء مكة يذيقونه الخسف والشدة فبينما, فبينما سهيل ابن عمرو يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أبو جندل يرسف ويرسفه الضبطان كلهم صواب يرسف بكسر السين وضم السين يرسف ويرسف في أغلاله أي يمشي ببط مع ذلك مكتافينه ومشكلفش بس لأ كتافينه بحديد كتير ومن كطر الحديد الرجل مش قادر ايه مش قادر يمشي طيب وقد كان قد خرج من مكة هاربا فرمى بنفسه بين المسلمين أول ما وصل بين المسلمين راح رامي نفسه بين المسلمين. فقال سهيل هو أبوه يا محمد أول من أقضيك عليه أن ترده إليه أول حاجة النفس بالبنود أذبندها. ورد أذبندها إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم نقض الكتاب بعد أحس ما قاناش ولا تفأنا. فقال سهيل فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا لو ابن ذه شيء لم أصالحك على شيء أبدا فقال النبي عليه الصلاة والسلام فأجزه لي تشعر ان في الصلاة جدا وأسلوبه يعني أسلوب عالي جدا خلاص ديت قفلت خلاص خلاص خلاص إذ قفلت ديت طب يا سيد إذ ديت بس عشان خطر, عشان خطر. فأجيزه لي فقال سهيل ما أنا بمجيزه لك لا مش مجيزه لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى فافعل لا هتجيزه لي بلا تفعل فقال ما أنا بفعل أبو قال ما أنا بفعل فقال أبو جندل لما بقى ابو جندل بقى شاف الحوار بين أبوه بن سلم اللهم اللي اللهم هيوقعوا بنود الاتفاق بهذه الصورة والمسألة تطورت قال أي معشر المسلمين ارد الى المشركين وقد جئت مسلما الا ترون ما قد لقيت ثاني مضروب ومتبهدل والسلاسل في إيدي وفي رجلي وقد عذب عذابا شديدا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد اجازه لابيه فرد إلى مكه خلاص رد إلى مكة نشو بقى في نقطة ربيع موقف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه احنا عندنا عمر بن الخطاب رغم أنف الرافضة هو ملهم الأمة هو ملهم الأمة وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن في كل أمة محدثون وان يكن أحد في هذه الأمة فعمر رضي الله تعالى عنه يعني عمر محدث أي يلقي الله عز وجل في قلبه الحق فينطق لسانه بالحق كان شيطان اذا لقي عمر في فج تارك له ذلك الفج ومشى في فج آخر ان لا ليفرق منك يا ابن الخطاب الشيطان بيخاف منك يا عمر يا الهي الشيطان ابليس اللي هو بيغويك دهوت كان بيخاف من سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. سن عمر الذي يتهمه الرافضة الغبثاء الملاعين والاحاديث كثر في فضل عمر رضي الله تعالى عنه أما أبو بكر فحدث عنه وحدث فإن الإناء لا ينتهي من فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه فهو صديق الأمة بلا منازع صديق الأمة بلا منازع وأول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بلا أول له وكان, وكان خلا له قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أردت أن أتخذ خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا والخلة هي شدة الصحبة شدة الصحبة الدل على عظم المحبه اذا الخله فيها عظم المحبه ومنه قول الله عز وجل واتخذ الله ابراهيم خليلا ابو بكر اذن النبي عليه الصلاه وسمله له ان يام الناس بعده وذلك في مرض موته ابو بكر اذن النبي صلى الله عليه وسلم له ان يكون أمير الناس في الحج في مغيبه ابو بكر أذن النبي عليه الصلاة والسلام للناس أن يتحاكموا إليه عند فقده في حديث المرأة فأبو بكر فضائله جمة ومشهورة وكثرتها تجعلنا لا نستطيع عدها أبو بكر كان يمتاز بعظم الاتباع الصديقية الصديقية التي تتضمن عظم الاتباع وعمر محدد يتضمن ماذا الالهام والتوفيق أي المقامان أفضل الصديقية ام الإلهام سنرى سنرى اتى عمر رضي الله تعالى عنه رسول الله طبعا بعد ما خلصوا المعاهده بقوا وعمر الخطاب شاف الضغط النفس الجبار بسم الله الرحمن الرحيم لا بسمك اللهم محمد رسول الله لا محمد بن عبد الله نعتبر السنة دي لا السنة الجاي اللي يجي مسلم يرجع تاني عينه رأى أبا جندل متكتب في الحديث ومتبهدل ولم يستطع المسلمون إلا أن يردوه مع وليه ده كله فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الست نبي الله حقه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى قال عمر ألسنا على الحق؟ وعدونا على الباطل؟ قال بلى قال عمر فلما نعطي الدنيا في ديننا إذن كل حاكة بنخذ فيها الجانب الأقل بسم الله الرحمن الرحيم لا بسمك اللهم رسول الله لا محمد بن عبد الله عمر السنة دي لا خلوها سناني ليه احنا ضعف تحن قوة لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي مسألة مهمة ولعل عمر رضي الله تعالى عنه لعله لم يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام إلا في محتر يعني كان في صهوة موجودين لم يكن ذلك في عريش أو خيمة وإنما كان ذلك في محضر من الناس فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم الصحابة دروسا في الاتباع دروسا في الاتباع وأنه رسول الله وأن الله تعالى ناصره وأن الخير في متابعته لا في مخالفته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست اعصيه وهو ناصري قال عمر لست؟ كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم يدخلوا البيت فيطوفون بالبيت مش أنت يا رسول الله أشهرتنا ولكننا نطوف بالبيت وطلع عشان وطب بالبيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى فأخبرتك أن نأتيه العام أيوة أنا قلت لكم كلام دا. بس قلت لك يا عمر أن سنأتيه العام قال عمر لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك آتيه ومطوف به فإنك آتيه أي سفأتيه ومطوف به فإني لا انطق عن الهوى وإني لا أعد وعدا إلا حصل فإنك آتي ومطوف به خلاص انتهى الحوار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحوار خلص بعدة أشياء أول حاجة بأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ما فعل وهو رسول الله اثنين أن الله تعالى ناصره نمرة ثلاثة بشرى للصحابة أنهم سيأتون البيت ويطوفون به إن شاء الله طيب الأمر بعد ذلك أن في هذا الكلام وهذا الحوار إشارة لعمر أنهم ليسوا بالدون وإن قبلوا من الشروط ادناها وإن قبلوا من الشروط أدناها لأنه في الفكر الاستراتيجي إن في هناك أحداث عظيمة ستحدث أنت لا تعرف يا عمر إذن يجوز لأرباب الأمر وقادة المسلمين أن يحجبوا بعض من خططهم الاستراتيجية للمصالحة الراجح، لأن لو قال يا عمر اسمع كلامي بأبنو بن يا عمر إحنا كده هو عشان نهدد المسألة وبعض من هدد المسألة بنيجي مع اللي ونحاربهم ونعمل كذا مكذ، لو قال الكلام ده غلط، لأن ال الخطط المستقبليه الاستراتيجيه لا ينبغي أن يخبر به لا ينبغي أن يخبر به لسيما إذا كان الأمر متعلقا باليهود الذين يرسلون عدوهم رصدا دقيق من الاشياء الأشياء كانونات جنرال فرنسي في الجيش الإسرائيلي في حرب سبع في قبل 67 وكان هذا الجنرال الفرنسي يعمل مستشارا في الجيش الإسرائيل. هذا الجنرال الفرنسي كان يكره الصهيونية فاطلع على وثائق في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن هناك حربا تجهز لتدمير القدرات العسكرية المصرية والأردنية والشامية السورية في وقت واحد خلال أيام وسيبدأ ذلك الضرب أو ذلك النسب بضربات موجعة مركزة ضد المطارات وبطاريات الصواريخ التابعة للدفاع الجوي. يعني أول ما يبدأوا حربهم ضد الدول ديت هينسفهم المطارات وبطاريات الصواريخ ليدفاع الجوي طب اشمع بطاريات عشان البطاريات ديت ما ينطلقش من الصواريخ لضرب الطائرات الرجل ده لما قرف المعلومات ديت ذهب إلى المسؤولين المصريين وقال لهم أنا ببلاكوا المعلومات دي عشان تخلي بالكم تخلي بالكم وقال لهم الكلام ده يحدث في تاريخ كذا في توقيت كذا وفي الوقت نفسه المخابرات الروسية وكانت روسيا في ذلك الوقت حليفة لمصر رصدت تحركات مريبة على الجبهة المصرية وجابة الجولان وتم رصد بالفعل هذه الحشود العسكرية وارسلت المعلومات للقاد ولكن لم يحركوا ساكنا رجال الجيش والمخابرات هنا في مصر طلبوا من القيادة السياسية يا رئيس عندنا معلومات استخباراتية مصرية ومدعمة بمعلومات روسية ومدعمة بتقارير اتت لنا من مصادر الموثوقة ان فينا ضربة عسكرية وهتكون فينات الفلاني ولكن لم وجد تعالى كان رد ايه سيبوهم يضربون هنمتص الضربة بتاعتهم وبعد أن نمتص هذه الضربة عليهم فندميهم تدمير زي محمد علي لاي كده أيام زمان كنا بنشوف محمد علي لاي بيدرب بيلاكم الخصم بتاعه تشوفه تقول الرجل يتعدم العفل 16 جولة أخذ ضرب لو فوه كان قطع نفسه وفجأة اللي اللي اتهزم في سبعتاشر جول اتهزم في سبعتاشر جول يوم من قد زي الثور في جول واحدة يوم ضرب ضربة واحدة يوم مخلص مين؟ على غريم طبقوا طبوا دي سبوم يضربون نمطص الضربة دي وبعدين هجمين عليهم ضربنهم ضرب وكان بيروا الناس بقى صاروخ كبير شعر كانوا صنعون بقى كرتون ولا من الصفح مش عارف صاروخ كبير يجي من هالغة مية خمس كذا مسميون القاهر وصاروخ ثاني من هنا لغايه سكه الحديد من سيمون الظافر وقال احنا هنضربهم بالظافر والقاهر وطلعوا الصاروخ للناس والناس تهلل بقى شايفين بقى صاروخ بقى الصاروخ بقى طوله 2 كيف؟ يعني لو انضرب في قاره ينزف ايه اللي حصل قامت الحرب وتم تدمير المطارات وقتل عشرات الالات من خيره الشباب في مصر ويقدر ربنا عز وجل إن أنا يعني سمعت بعض من حضر هذه المعركة. شقيقي، شقيقي كان حضر المعركة دي. بيقول احنا كنا في حالة عسكرية معنوياتنا مرتفعة جدا وفي بداية المعركة ما كناش نعرف ان احنا مهزومين ولا الطيران مضروب. ما كناش نعرف. بدأت المعركة وتحركنا بقوة لغاية لما وصلنا. قرب صحراء النقب ودخلناها وكلنا بنحنا ان احنا نوصل إلى القدس ونصلي في القدس وما كناش نعرف ان الايه ان طيران تم ضرب لغاية لما جت المعلومات ان انتم تتقهقروا نتقهقر في ما نعرفش ننسحب في ما نعرفش لان انسحاب الجيش أخطر من تقدم الجيش انسحاب الجيش اخطر من تقدم الجيش لو الجيش إذا لم ينسحب بطريقة عسكرية منظمة بيتم القضاء على الجيش زي ما حصل مع جيش مين صدام في الكويت اتصادوا إزاي إنهم قهقار بطريقة غير صحيح فتم حصدهم فتم حصدهم واللي حصدهم مش الأمريكان اللي حصدهم القوات الخاصة الإسلامية من بلاد عربية وإسلامية والأمريكان قاعدين وراء لما تم القضاء على الجيش العراقي هم رأى هم اللي دمرهم حقول النفط والبترول هم اللي دمروه لأن هم في الأدبيات الغربية إنه سيتم تدمير حقول النفط في دول الخليج وتقوم الشركات الأمريكية والألمانية واليابانية بإطفاء الحرائق وإصلاح المطارات وإنشاء البنية التحتية في هذه الدول وفي الدول الصديقة فهم الموزعين كل حاجة على بعض وأسخف تمثيلية شهدتها البشرية هي تمثيلات حرب الخليج ودخول الكويت أسوأ تمثيليه تمثيلية سخيفة جدا لأنها تمت بإرادة امريكيه وتوجيه أمريكي وموافقة امريكيه في الوقت اللي كان بوش بيحذر صدام وبيدينه المهلة كان من تحت لتحت يا صدام ما يهمكش احنا بقول كده كلام بكش كده كلام باكش، كده كلام باكش، ما تخافش مننا عمرنا ما نضربك تتحشد الحشود تتوجه الاساطيل يتم الانذار مجلس امن يعمل الإنذار مجلس قمه عربيه ويقعدوا مع صدام و... وعزه ويقولوا لهم خلي بالكم والتانيين معرضين افاهم وحاطين ايدهم في التاني ليه واخدين ضمانات امريكيه ان امريكا لن تضربهم ابدا لغايه لما حصل وتم الضرب فدي كانت مفاجاه زي بالضبط لما يكون في هناك دولة ما وهذه الدولة عملت مسرحية علشان حجد التأييد برئيسها ازاي المسرحية دي انه هما جابوا اثنين من الأصدقاء وجابوا لهم مسدسات صوت ومسدس صوت ده بيعمل صوت زي الرصاص الحقيقي أحد الأصدقاء كان عنده مسدس صوت فحرام ينط عشان يسرقوا فضرب مسدس الصوت الحرام ويع في الأرض من الوهم يعني الحرامي هم سدس صوت فالرئيس شدة الوهم ويع في الأرض فكذا خلاص الشيء هذا الرئيس الشعب تعبت وده زعزعت بعض أحداث فأرادوا يعملوا مصريت الاغتيال إنهم ما... إنهم قتيل ونضرب عليه بالنار وما إلى ذلك كان بيخطب وإنه ولكنه وما إلى ذلك بقوا الجماهير المحتشبه سقفلوا وتتنطر على الكراسي وفجأة رصاصتين كده فرح واقف واليوم ده بقى كان كل خطاب يلبس صدير واقل للرصاص الخطاب ده بالذات ما اي أي حاجة ورح واقف كده قال أنا فداء الشعب ورح فتح زريره من أراد أن يقتلني فليقتلني قل الى إلى ذات ما وبعدين اتحكوا لهم بالإعدام مع مجموعة تانية ولهم ما تخافوش تقفوكم كده حلا بنتيش لغاية ما هم لبسوهم للبادل الخمر ومدنوا عشان يتعدمهم حسبين المسألة إيه هزار لغاية لما غرفة الإعدام مسألة هزار والنيابة جت والمأمور بتاع السجن ورد وانتوا عملتوا كذا وكذا هزار أول ما دخلت أوضة وشافوا الحبل قالوا منهيار إحنا متفقنش على كده إحنا عاوزين نقابل المسؤولين مسؤولين يا بابا مد مد سبحان الله فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم ودار ما سمعتم فلما علم أن الأمر قد انقضى مع النبي عليه الصلاة والسلام أتى عمر أبا بكر فقال يا أبا بكر طيب عمر أتى أبا بكر أليس في ذلك إشارة إلى فضيلة أبي بكر طيب هناك أبا بيذن الجرح وهناك علي وهناك عثمان وهناك سالم وقص وهناك الزبير وهناك عشرات وآلاف لماذا لم يأتي إلا أبا بكر إذا إشارة إلى ماذا قلنا الى إلى فضيلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه أتى أبا بكر فقال يا أبا بكر أليس هذا أليس هذا نبي الله أليس هذا نبي الله أليس هذا نبي الله حقا فقال بكر بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل فقال بكر بلى قال عمر فلما نعطي الدنية في ديننا إذن اسمعوا بقى الكلام أبو بكر أخلنا. اسمع بقى الكلام الخطير القيم مش بقول الذي يكتب الذهب لا الذي عقم الرجال عقم الرجال أن يوثقوا لمثل هذه الكلمات يعني لو أي رجل مهما اوتي من جوامع الكلم دون أن يكون نبيا أي واحد مش نبي عقم أن يأتي بمثل هذه الكلمات قال أبو بكر ايها الرجل يا عمر أيها الرجل انه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره فتمسك بغرزه الغرز لو يا اخوانا اللي هو موضع وضع القدم في ركاب الفرس الفارس لما بيجي لما يجي يركب الفرس بيحط رجله ايه في حته حديد كده الحديده اسمها الغرز فالمزم غرزه أي حيث وضع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه فضع قدمك يا عمر فالزم غرزه فوالله إنه على الحق ما أريكم في هذه الجمل فوالله إنه على الحق قال عمر أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به قال أبو بكر بلى فأخبرك أنك تأتيه العام قال عمر لا قال أبو بكر فإنك آتيه فانك اتيه ومطوف به يا الهي ما قاله هو ما قاله رسول الله صلى الله وسلم بعينه بالضبط وهذا يدل على ماذا على فضيلته ناتي بعد ذلك الى موقف الصحابه طبعا هذا الهدي هيتعمل في ايه الهدي ده هيتعمل في ايه ويا ماذا يصنعون لبينفسهم؟ مولاي يمكن ذبح الهد إلا إذا نحره، إلا إذا نحره. فلو النبي صلى الله عليه وسلم قال له من حرم، على أي أساس؟ ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا، فلم يقل منهم رجل. لم يقوم منهم عمل كده قال لهم قوموا انحروا الكلام ده واحد واحد لا لم يقوم منهم أحد لأنهم مشعرثين التوسط الشرع هم هينحروا عليه أساس وفي الوقت نفسه يعني هل هم معتمرون أم غير معتمرين وايضا هم لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام قد فعل وهو اسوتهم فلم يقم أحد قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلامته فذكر لها ما لقي من الناس شو بقى إخوانا بقى المرأة الزوجة الحصيفة العاقلة صاحبة الرأس لو قالت له برضك اعذرهم يا رسول الله ام على الشيء اعقوا بقى ارضك خدهم الهدي ارجعوا بهتان المدينة وانحى برضك نتباحه ونكله ونستفيد منه برضك وعلى أي حال ممكن نحن يا رسول الله لما نسيبه سنة تخلف لنا بطن وبطنين يبقى بحنا بردك استفدنا والركوبة تزيد والناس تتقوى بهذا ممكن ده كله يتقال ولكن لو لو هذا حدث إذن وقع الصحابات في المخالفة ولم يحدث أن الصحابة خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام قط يعني المسلم لو قالت له طب نرجع بالهدي تاني والبقر والجمال والخرفان والمعز حد كلها تنتج لنا خلال هذا السنة بطنا وبطنين تنتج بطنا وبطنين وفيها مصلحة لنا وتقوية لنا لكان بذلك الصحابة قد وقعوا فيه المخالفه ولكن أمة سلمة لا تريد أن يقع الصحابة في المخالفه شوف الحرص على الأمة زي خلنا مش الحرص على المصالح الدنيويه الحرص على المصالح الدينية وأعظمها خصول المتابعة إذا حرصنا إن الأمة تنقاد للسنة أعظم من حرصنا على رصف الشوارع وعلى تعليم الأولاد في المدارس وعلى إنشاء المستشفيات لا اجتماع الأمة على الدين أعظم من اجتماع الأمة على هذه المصالح الدنيويه لأن الأمة إذا اجتمعت على الدين وفقها الله تعالى إلى قامة المصالح الدنيوية أما إذا همشت الأمة الدين وتركت السنة واجتمعت على المصالح الدنيوية إبا ذا إذا إبا وقعت تبقى ذل وهوان فانظر إلى أم سلمة وانظر إلى حرصها على أمة الإسلام وكيف أنها قدمت اجتماع الصحابه على المتابعه اعظم من نظرتها الى المصالح الايه الدنيويه ايه المصالح الدنيويه ان احنا نرجع بالشاء والهدي ده ينتج لنا بطن وبطنين اذا تكثر الاموال يفيض المال تكثر النعمه اذا نحن هنا في مصالح دنيويه لا ماذا قالت ام سلمة انظر قالت ام سلمة يا نبي الله اتحب ذلك عاوز إن هم يتبعوك ولا يخلفوك اخرج ثم لا تكلم احدا منهم كلمه حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك البدن اللي انت تختار رسول الله واحلق فخرج النبي عليه الصلاه والسلام فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلك فلما راى الصحابه ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم أن يقتل بعض الآخر غما وكمدا قصة ظريفه وجميلة وبعد خطير جدا في هذا الحدث في صلح الحريرية لابد أن نذكره ثم يعني تصبروا معي دقائق قليلا تصبروا يا خمس دقائق ممكن طيب وخمسه اخرى اسئله ولا بلاش تسكتيني بقى يعني سجودكم اقرار ولا ولا انكار الحمد لله في واحد اسمه ابو بصير الرجل ده كان في قريش وبعدين اسلم واسلم بعد صلح الحديبيه وعندما أسلم إيه اللي حصل؟ هرب عرف إن الصلح حصل وعرف اللي حصل بأبي جندل فسلك أموره وطفش راح فين؟ راح المدينة ولحق بالمسلمين طيب وكان رجلا من قريش قد أسلم فأرسلت قريش في طلبه فأرسلت قريش في طلبه أرسلت رجلين فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي جعلت لنا أي وف لنا العهد الذي جعلت لنا فدفعه النبي عليه الصلاة والسلام إليهما فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة الحليفة ذات يعني فين يقولنا فين الحليفة ذات حليفة ذات جنب, جنب مكة جنب مك خالص حتى بلغ ذا الكليف نزلوا يأكلون من تمر الله هم طبعا اتنمام السيوف ألغى البندا معهم مسكين دمعهم ونزلوا يأكلوا ايه؟ تمرا فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا جيدا صفة لموصوف محذوف والتقدير إني لأرى يا فلان سيفك سيفا جيدا فقال أجل والله إنه لجيد أيوة إنه لجيد فقال أبو بصير أرني أنظر إليه فلما أخذه أبو بصير علاه به فقتله أول ما بيسكت إيده رح رح رنه وراح أتله ففر الآخر حتى أتى المدينة وانظر ما راحش مك ولكن ذهب إلى ثين إلى المدينة لأنه يعلم أنه اتى إذا الحماية فدخل المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المشرك ده دخل المسجد, دخل المسجد فدخل المسجد يعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى لقد رأى هذا ذعرا حاجة خوفه لقد رأى هذا ذعرا فقال الرجل المشرك قتل والله صاحبي وإني لمقتول قتل والله صاحبي وإني لم فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك يعني والله ربنا وفى ذمتك وانت رجعتين للاثنين دول بصحبتهم فربنا كذا وفى ذمتك قد ردتني إليهم ثم أنجاني الله منهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد مسعر حرب يعني إيه؟ المسعر اللي هو الفرن الذي يوقد نارا كل ما تحط في حطب كل ما نر إيه إيش ولذلك قال لو كان له أحد يعني لو حد يمده ويعينه يبقى حاجه كبارة جدا فلما سمع أبو بصير ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر سيف البحر أي شاطئ البحر في ذلك الوقت بقى هرب أبو جندل منين؟ من مكة طيب يضفى يروح رح فين؟ رح فين؟ المدينة؟ تاني لمكة رح فين؟ عند شاطئ البحر سيف البحر لحق بمين؟ بأبي بصير فكان كل رجل من المسلمين في مكة يضع حاله ولا يستطيع أن يذهب المدينة يلحق مين بأبي بصير حتى اجتمع منهم عدة عشرات على ساحل البحر فكان لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة عصابة اي طائفة عظيمة عدة عشرات فلا يسمعون بعيد خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم برضك بثوا عيون لهم برضك مخابرات لهم أول ما يسمعوا إن أي قافلة تجاريه لقريش خرج رجل الشام يوم هجمين عليهم أتلين الناس واخذين الأموال والغنائم في كل مرة نفس الشيء كذا فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا تناشده الله والرحم أن يرسل إليهم لمين لأبي بصير وأبي جنذل ومن معهم أن يرسل إليهم فمن أتاه فهو آمن أي واحد يا رسول الله يا محمد يقول لك ما عندش عوزين خلاص اذا هذا الشرط الذي وضعه المشركون من الذي نفاه أيضا المشركون هم اللي نفوه فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليهم أي إلى أبي بصير وابي جندل وأنزل الله تعالى قوله وهو الذي كث ايديهم عنكم ذا كل فصول وأيديكم عنهم ببطن مكة أي الفديبية لأنها قريبة من مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كثروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء الايات وبذلك نفى المشركون ما ارادوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فضل الله عز وجل من شهد الحديبه اربعتاشر ميه أو عشر مئة ألف رومية أو ألف رسمية. هل لهم فضل؟ أي ولهم فضل ففي البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه أنتم خير أهل الأرض يا إلهي أنتم خير أهل الأرض وعلى فكرة يستدل بذلك أيضا على إيمان حاطب ابن ابي التعب لانه شهد بدرا والايه والحديبيه شهد بدرا والحديبية. وفي البخاري ومسلم عندما قال عبد اللحاطب ابن ابي بلتعه لا يدخل حاطب النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها شاهد بدرا والخديبية ده في البخاري ومسلم شهد بدرا والحديبيه وفي مسلم أن أم ميسر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند زوجته حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما لا يدخل أحد النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها. ودولت أم أهل فريدة ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أبطأ بهم الحال أرسل عثمان إلى قريش. ليفاوضها ويخبرها بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه تأخر عدة أيام, أيام فاتى الخبر أن قريش قتلت عثمان رضي الله تعالى عنها فبايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة عند شجرة وكانت تسمى ببيعه الشجرة أو بيعة الرضوان ورضي الله تعالى عن الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام تحت هذه الشجرة هناك غزوة حدثت أيضا في هذه السنة سنة السادسة هي غزوة ذي قرد وكانت قبل خيبر بثلاث ليالي وهي غزوة يسيرة بسيطة أن بعض الناس أغاروا على صرح المسلمين واستاقوا وقتلوا ثم صح سلمة ابن الأكوع بهم فخرج النبي عليه الصلاة والسلام سريعا وخرج الصحابة خلف الأعداء فاستنفذوا آه الإبل التي أخذت ورجعوا سالمين إلى المدينة من أحداث هذا العام وبه النهاية كثافة النشاط العسكري للمسلمين قلت لكم إن هناك 20 عمل دا بالتوسع ولكن الذي تم او الذي أخبر به إخباريون أنهم كانوا أخذ عشر عملا أجابت سرايا المسلمين بلاد الجزيرة من منطقة الحجاز حتى وصلت دومة الجندل دومة الجندل قريب من العراق وايضا في هذا العام في العام السادس فرض الحج في العام السادس فرض الحج وبعد هذا الصلح كاتب النبي عليه الصلاة والسلام أمراء وملوك الأفاق كما أشرت من قبل أظن أني أطلت عليكم هذه الليلة جزاكم الله خيرا سبحانك الله وحمدك اشهدوا أن لا إله إلا أنت أسغفرك واتوب لهم عن نبي محمد قال آله وصالد